وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَثُ النَّاسَ أَتْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما فيهم. قالوا يا شعيب أطلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء چل ہری موچی کول ٹھن بگی نیو ریری وری لو ارپلی مَا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 وی کئی مَا روبی مود یا تیل و لا لا لا كفينا ضعيفا وان لا لا لا كفينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعديذ قال يا قوم ارهط يا اعز عليكم من الله واتقوه ورا اطلب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 معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا تعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين الم يغنوا فيها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 الماء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم يُومَ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِن لَّمْ نَجِّهْهُمْ رَبُّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إذا أخذ القرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ دلی مدید من کو دیر زلی کم نجم الناس زلی کؤ شد وسی